عزب النور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا نور النور تنورت بالنور والنور في نورك يا نور يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك يا عزيز يا جليم تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك يا جليل يا قدير تقدرت بالقدرة والقدرة في قدرتي قدرتك يا قدير يا قديم قدمت بالقدام والقدم في قدم قدامك يا قديم يا وح توهبت بالهبات والهبة في هبتي يا وهاب يا من تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا, يا حكيم تعكنت بالحكمة بل في حكمة حكمتك يا حكيم يا جميل تجملت من جمالي في جمال جمالك يا جميل يا سلام تسلمت بالسلام والسلام في سلام سلامك يا سلام يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا مالك تملكت بالملكوت والملكوت في ملكوت ملكوتك يا مالك ya sabır, tesabır, tabil sabrı ve sabrı, fi sabr sabrık, ya sabır. Ya minnet, tabil minneti ve minnet, fi minneti, minnetk, ya minnat. Ya ferdan, tabil ferdaniyeti ve ferdaniyet, fi ferdaniyet, ya ferd. يا واحد توحدت من الوحدانية، والوحدانية في وحدانية وحدانيتك يا واحد. يا ربي تربيتا بالربوبية، والربوبية في ربوبيتي ربوبيتك يا رب. يا جبار تجبرتا بالجباروت، والجباروت. في جبروت جبروتك يا جبار يا كبير تتكبرك الكبرياء والكبرياء في كبرياء كبرياءك يا كبير يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم كرمك يا كريم يا رحيم ترحمت بالرحمة والرحمة في رحمة رحمتك يا رحيم يا عظيم تعظمت بالعظمة ولا في عظمة عظمتك يا عظيم يا عليم تعلمت بالعلم بل علم في حلم في علم بل علم في علم علمك يا علي يا الله لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت السميع العليم سبحان الحكيم سبحان القديم سبحان العزيز الجبار الغفار سبحان العظيم سبحان البصير سبحان المانع سبحان الحي سبحان المعافي سبحان الأول سبحان الآخر سبحان الظاهر سبحان الباطن سبحان الشافي سبحان الكافي سبحان السلام سبحان المؤمن سبحان المهيم سبحان المصمري سبحان البارئ سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الفرد سبحان الرحيم سبحان المقدم سبحان المؤخر سبحان الباقي سبحان الطار سبحان الهادي سبحان القادر Subhanel Muqaddiri, Subhanel Raufi, Subhanel Allahi, Velhamdülillahi, Ve La İlahe İllallahü, Ve Allah'u Ekber, Subhanel Muqaddiri, Kayfe yeşau bi Ve yahkur ma yuridu bi izzetihi, Allahi ve bi hamdihi, سبحان الله العظيم وبعمده سبحان العظيم وبعمده سبحان المسمى قبل أن يسمى سبحان الله العلي الأعلى سبحان وتعالى عما يقول الثالمون علبا كبيرا سبحان ذي الملك والملك سبحان بالعزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوز ربنا ورب الملائكة والروح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور النور يا لا إله إلا أنت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم احفظنا بحرمة هذا الدعاء عن جميع الآفات والآهات والغموم والهموم واحفظ أولادي وآباي وأمهاتي وعشيرتي وأقرباي وأستاذي وشيخي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعي الطيبين الطاهرين ب رحمتك يا الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين اسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الجبار لا إله إلا الله الواحد القاهر لا إله إلا الله الحافظ لا إله إلا اللَّهُ الْحَافِظُ الْأَبْرَارُ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ الْمُبَارِثِ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ الْغَافِرِينَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ سُبْحَانَكَ أنت الله خير سبحانك أنت الله الخير الفاطرين سبحانك أنت الله خير الفاتحين سبحانك أنت الله خير المحسنين سبحانك أنت الله القوي القديم سبحانك أنت الله العليل الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم